بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ان شاء الله لا باذن الله سبحانه وتعالى ستانزه الدوره كما ما لبطنجيوا المسمى بدوره الشيخ العلامه محمد ابن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله فبين ايديكم كتاب ملخص الملخص الفقهي لاسم العبادات لشيخنا ابي سليمان البيحاني حفظه الله تعالى tayib kabla tujaendelea na nakumbusha tena mimi hupenda kuuliza maswali naupenda wanafunzi andike kwa hivyo usioni hai usioni hai aladhi la yaalam yaqulu allah aalam yulanbahaju asmi allah aalam wala yastahi توالاتيون هاي هكذا نتعلم كيف انتم فبين ايديكم هذا الكتاب كل واحد يكون كتاب ملخص الملخص الفقهي انا كني الشيخ البيحاني حفظه الله اميته الكتاب كتابه ملخص الملخص الفقهي ملخص الملخص الفقهي لانه لخصه من هذا الكتاب الشيخ حفظه الله اميفانيته الخيسجيتان اوكي الملخص الفقهي معروف كتاب لمعالي الشيخ صالح الفوزان حف الله كيفيه التلخيص بمعنى اكزيدي كتقبغظ لو كيانغاليا عنوان الكتاب هنا تسمى ماذا الملخص الفقهي الملخص الفقهي معنى ذلك شخص صالح الفوزان كنا كتاب من يفني نين تلخيص هذا كتاب كتاب الملخص الفقهي فلهو اصل الملخص الملخص الملخص الفقهي ني الملخص هذا الكتاب اصل هذا الكتاب هو كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع الروض المربع شرح زاد المستقنع هندي اصلي الكتاب شرح الفوزان حفظه الله اكيف يعني تلخيص حلقات في الاذاعه هذا الكتاب اللي حلقات ketika راديو شخص الفوزان اللي يكون كتابه حلقه أكيفنيت. لما انتهى من هذا التلخيص الكوماليزا قيفني تلخيص كلي كتابو بعض طلبه العلم طلبه العلم وقاتكوا حفظه الله كتبك نين ف كما ترون الكتاب امامكم فلهو تمهجوا كنين مؤلف حفظه الله امكي كتابك كتابه ملخص الملخص الفقهي وهذا الكتاب يتعلق بالفقه هذا الكتاب يتعلق بالفقه قبل هاتجهيلا تعريف الفقه بارك الله فيكم أولا لنعلم دراسة الفقه على ثلاثة انواع اكتب دراسة الفقه على ثلاثة انواع كي هاجوك ياربو وانديكا كياربو انديكا كسويل انتي لذيه كل كسوما فن الفقه على ثلاثة انواع أو على ثلاثة اقسام القسم الأول فقه المجرد فقه المجرد ما استلزمان معنى فقه المجرد القسم الثاني فقه النصوص القسم الثاني فقه النصوص والقسم الثالث فقه المقارنه فقه المقارنه تحتاج اولا فقه المجرد والثاني فقه النصوص الثالث فقه المقارنه ما معنى هذا الكلام من معنى من النهايه نا فانو الى تفهموا بزوري. كما تعلمون بلا شك وبيتامفano فقه المجرد نفقه الذي احتجاج مسائل دون الادله هو ذكر المسائل دون الدليل فقه المجرد هو ذكر المسائل دون ماذا دون الدليل نقتجه مساله بلا دليل نقتجه مساله بلا دليل مثلا حكم الصلاه الفريضه واجب هذه مسألة جت محتاجه دليل, دليل. هذا يسمى فقه المجرد جردت المساله عن الدليل محتاجه مساله بدون الدليل هذا يسمى فقه المجرد نهي قسمي فقه المجرد يحتاجه الطالب والمبتدئ في طلب الفقه ابتداءا ويحتاج المنهفذ يبدا يسمي فن الفقه منذ قبيص اسامي فقه المجرد لان ketika مكوسه بعضه ونافسه وكمليا ketika فقه المقارنه حتى ككملي الحركه كسوم وهذا من الخطا الطالب المبتدئ انصحي وخصم نين موظ في المجرد سمسألة حكم الصلاة صلاة الفجر واجب مثلا بدون ذكر الدليل حكم الصيام حكم صيام رمضان واجب وهي ركن من أركان الإسلام بدون ذكر الدليل ولا يعني هذا أن لهذه المسألة ليس له دليل دائما نيشي هين دليل لا يكون دليل لكن فائده هذا الطريق كوا فائده yake هو تسهيل للطالب في طلبه للعلم كسماه فيق المجرد نكون فني وهسي للمنافسه موازي كانه يسمي فن كما هي فقه. لكن, لكن لو كما موجهيتو ند يوانزا كسوما اكتاجو المساله يفكم مثلا الماء كم اقسام الماء نأتي تتجي اقسام الماء قول جمهور الماء على مثلا ثلاث اقسام ودليلهم هكذا وقول الثاني أن الماء على قسمين ودليلهم هكذا على تتجه جمهور يردون على هذا القول وهذا القول يردون على هذا القول يا منافسين اتفهموا هذا فالمبتدئ أهم شيء يفهم أصل المسألة مبتدئ اكن انز كسوم اتكن افهم الى اصل المساله مثلا الماء على قسمين مثلا أو على ثلاثة اقسام وانتهى الأمر كواماجيميكانيكا <معدي> سهم 2 اما سهم 3 كولينغانا ده يله الشيخ او المدرس انا فونا بدون ذكر له المخالفات والترجيحات تمفهوم معرفه المجرد سادت تمفهوم معرفه المجرد ها وسان قالچيني امو ستيغيش هيكي لو نكوليدا وكشندوا kujib la tastahya sama ha tumafhamni ini ma'rifa al-mujarrad lil azik waqsaili ini ma'rifa al-mujarrad na'am اصل المساله احسنت نكتجه مساله بلا دليل كو فبي مسألة مساله بلا دليل هي ثقل مجرد اذا نمنيك واضح ثقل مجرد نكتجه مساله بلا انتهى ماشي كيو طيب فقه النصوص الثان فقه النصوص مثلا عندنا كتاب عمده الاحكام عمده الاحكام من كتاب جمع النصوص في الاحكام عمده الاحكام ام كسان ادله ketika hadith mutta'alay salat fi al-bukhari wa muslim mitaj ahadith عن an fulan qala rasulullah rawahu al-bukhari an fulan qala rasulullah rawahu muslim an fulan muttafaq alayh ياتي العالم أو الشيخ ويذكر أو يقرأ هذا النص أو هذا الحديث وياتي بالحكم أو يستنبط الحكم خلاصه هو ذكر هو استنباط الحكم في الدليل فقه النصوص هو استنباط الحكم في الدليل هو استنباط الحكم في الدليل او في النص فك النصوص مثلا الله سبحانه وتعالى سماه على الصلوات والصلاه الوسطى ادي عالم اما شيخ اتستنبط نفائده من حكم هو الصلوات الخمس واجب, واجب, واجب. التونين؟ التونين. حكم, حكم. كتقديه دليل استنبط الحكم في النص شو مفهمو سعيد ما هو فيكه النصوص واستنباط الحكم في الدليل او في النص مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس متن اي حديث صوت السيس تميفذ محتاج حديثه بسبب كلا موجه يمسكي حديث بني الإسلام على خمس هي حديث اهل العلم وكفاني استنباط هو أن للإسلام أركان وهي خمسه اركان قول اسلام يكون نغوزو نغوزو نغوزو لم ينسقط وزتان امتوها ام يفني استنباطه في الحجيف فقه النصوص هو استنباط الحكم في في النصوص أو استنباط الفائدة في النصوص أو في الدلائل مفهوم تفهموا او جفهموا واو جفهموا ذو تجفهم احسنت يا طيب يا في تسمى فقه النصوص يعني انت تجد دليل الالف <تصفيق> عالم اي حديث مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا في حديث يم تجمع عليه الصلاه عالم اتتوه حكم وهي حديث يسمى قوه جمل فلان ني واجب, واجب. واجب. شافهم بكف حين يتوافق النصوس انتهى الاشكال شيخ حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد تفهم طيب عالم ماذا اسمي كو الاعمال ذاته بعض التخالف شريعه الله سبحانه وتعالى يتكاؤذش وقت الله سبحانه وتعالى يتردش تفهموا هذا يسمى فقه النصوص. कोई اشكال؟ ممكن نفهموا؟ طيب فقه المقارنه هو ذكر الاقوال او ذكر المسائل الفقهيه مع ذكر الخلاف بين اهل العلم شكل المقارنه هو ذكر المسائل الفقهيه مع ذكر الخلاف بين اهل العلم مع ذكر الراجح والمرجوح مع ذكر الراجح والمرجح حين <سؤال> وفق المقارنه طيب هات جماليزه تعندني ما الذي كتر لنا من عندك اقرا المقارنه بالنون اه المقارنة بالنون لنا من عندك اذكروا المسائل الفقهيه ها مع ذكر الخلاف مع ذكر الخلاف بين اهل العلم وذكر ماذا الراجح والمرجوح مع ذكر الراجح والمرجح निकوتج مسألة كاتيكا العلم مسائل الفقهيه فماوجدنا كتج خلاف بين أهل العلم بهذه الذات اذا قوا مساله لكن كنا خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال أو ثلاثة أقوال أو ثمانيه اقوال أو على قولين تَمَنيَ نَكْتَجَ كُلَّ كَلامِ دَلِيلِ زَكِي نَكْتَجَ مَا هو الرَّاجِح وَمَا هُوَ الْمَرْجُح نَايِفَ قَوْلِ يَنِي نِغْوُ وَنَايِفَ قَوْلِ الَّذِي سِيَ يَنِي نِغْوُ يَعْنِي فِي فِقْهِ الْمُقَارَن وَهَذِهِ الرِّسَالَة يَتَعَلَّقُ عَدِ الرِّسَالَة رِسَالَةُهُ يَفُงَمَانَ فِي فِقْهِ الْمُجَرَّد هِيَ, رسالة هي الملخص. الملخص يفهم القسم الأول يفهم القسم الأول فقه هذا ها طيب تعريف الفقه سس ثم فقه ما معنى الفقه ما معنى الفقه لو كنا فزاز وسومه وميعه وكذا ونوبان ukirodi nyumbani atakulizaumesoma nini chaka na nini usomi nini maana chak bali hadi tafodi chak 80 kuna wake wengine mashaallah wapenda kusoma nyumbani eh utakuta mume hayumo katika kusoma dini yake lakini mke mashaallah yawasoma atakuliza ili kukupatia wewe changamoto usome yake ما معنى الفقه؟ الفقه كاتك لغه الفقه كاتك لغه هو الفهم الفقه كاتك لغه هو الفهم كاتك لغه الكعرب نقولك فهم تقول فقه فلان او فقه فلان أي فهمه فهم. أم فهمه فهم. فقهت أو فقهت المسألة من فهمه من مسألة فقه فلان ما تقول أي فهم فلان ما تقول انت فلان من فهمه يعني منن اللي وزغومز فالفقه في اللغه هو الفعل فقهت كلمه لنن نفهم والله عز وجل يقول ولكن لا تفقهون تسبيحا ما معنى تفقهون تفهمون تعلمون أم تفهمون فهذا في اللغوي ككغه والفقه على لسان العلماء فقه كتكا منين اهل العلم كظم زم مساله مساله ما يتعلق بالفقه اما وكت لفظ الفقه يكون معنا تقريبا اربعه معاني لكن ستتجمع معنا وحده الى توندلنا الدرسه ايات الفقه في الشرع أو في النصوص بمعنى ماذا فهم الدين فهم ماذا الدين فهموا ماذا الدين وكفهموا ديني يا الله سبحانه وتعالى نا تزغمزيه ketika mweza ramadhan hadith ya muttum alayhi salatu wasalam nataka eleza vizuri sana man yurid Allah bihi khairan yafaqihuhu fi aldin Allah afahamisha katika ماذا علوم الدين وماذا علوم الدين او فهم الدين مطلقا ان دين الله سبحانه وتعالى مطلقا فهذا ومعنى الفقه لغه واصطلاحا نا يكون على فقه ketika لسان العلماء غير هذا المانه قال المؤلف حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة باب أحكام الطهاره والمياه ادنيه النביا ابو ايمن حفظه الله ام ايه له مساله البسمله العلم يبتدئون بالبسملة ام ايه فمن بابي حفاظه الوقت نمشي تذكرت في فاذي وقت فايوه رجع معلومه اليتعاج على دقيقه تنان الاستاذ حفظه الله قال كتاب الطهاره نعم حاج ما اعراب كتاب كتاب الطهاره ما اعراب كتاب ها خبر خبر المبتدا فإذا كان خبر اين المبتدا هذا احسنت كتاب من باب الفائدة قونفذ يعرب مبتدا او يعرب خبر تُقسّم كو كتاب مبتدأ فالخبر هذا محله هذا محله لو كتاب خبر مبتدأ هذا كتاب مبتدأ وهذا محذوف أنت ما أحمد علي إجابة أحمد آسف عفوا كتاب تُقسّم خبر أين المبتدأ ها <تقليل> محذوف تقديره هذا كتاب تقول كتاب خبر تقول كتاب مبتدا اين الخبر هذا محله قال كتاب الطهاره فحبت بالله اوكي انقل عندما فيتافقه خاصه قسم قسم العبادات وانا كتاب الطهارة ولين هاانزنا كتاب الصلاه. مع أن الصلاه ركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الفقهاء وكتنج كتب الفقه وتكوت وتانغوليز كتاب الطهاره. اانز كتاب الصلاه مباشره. pamoja na kwa kitabus sala ni الإسلام بعد ماذا الشهادتين واتى كتاب الطهاره كالمقدمه لكتاب الصلاه وغير ذلك من الكتب العبادات كالمقدمه لان الصلاه تحتاج الى ماذا الى الطهاره الصلاه تحتاج الى الطهاره بلا شك عاوزك اصلي حالي الطهارة فماذا نفعل نبدا بالطهاره ثم ندخل في الصلاة وكاتونجا مسائل كالتطهاره ايه لو كينجا كتابه الصلاه او كينجا كتابه عباده صلاه قال علي الصلاه والسلام مفتاح الصلاة الطهارة مفتاح الصلاه الطهارة طيب هوزه كو ينجي ketika صلاه لو كان اهل العلم قبل توجانز كو ينجي كتاب الصلاه نذكر مسائل في ماذا في الطهارة تحتاج مسائل كذا الطهاره قال باب أحكام الطهارة والمياه وهكذا اعراب الباب نفسه كده نفس الاعراب اعراب يا باب نفس الاعراب عندما تلقى تلقى في باب مبتدا او خبر مبتدا أو خبر وما بعده مضاف ما بعده مضاف اليه يعني باب مضاف والطهارة مضاف اليه وباب مضاف واحكام مضاف اليه قال الطهارة شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس بالماء ولا تحصل بمائع غيره الا بالتراب لعاجز عن استعماله على صفه مخصوصه مؤلف حفظه الله ثلاثه معنى الطهارة شرعا لكن قبل ذلك تجونين معنى الطهارة لغة كلنا today إيه معنى الطهاره شرعا تجيئ معنى الطهاره لغه ketika لغه الكعرب ما معنى الطهاره الطهاره ketika لغه العرب هو النظافه النظافه وماذا النظافة عن الاقذار الحسية والمعنويه وسفيشه كده النظافة نطاك زاجيا هي سمى النضاف طاقيا مسكيت اسافيشه نظافه اسافيشه مويواك من الشركيات والمخالفات والبدع والاهواء هنا نتكلم الطهاره طهاره كنا طهاره الحسيه لا كنا طهاره المعنويه طهاره الحسيه كما كسافيشه غوياك كندا وكيفوا هي طهاره حسيه اما كسافيشه مويواك وكندا حسيه ها كاين تمجون جوامينو كصفيشا منو واطوتشاف طهاره جسيه او سكيه كاين دو كصفيشوا مسكيو طهاره جسيه نظافه عن الاقذار ودو اوتشاف وطهاره معنويه وطهيريش من العقيدة الفاسده من فاسدة فاسدة عقيده من صارن ما يهود عقيده شركيه ودي كملنا عقيده باي انتاره طهاره معنويه طهاره معنويه وهو هي دي معنى الطهاره لغه هو ماذا النظافة عن الاقدار الحسية والمعنويه قال الطهارة شرعا ارتفاع الحدث طيب سيتتجا معنا الطهارة في كتابه الشريعه الشريعه الاسلاميه ليه معنى طهاره في كتابه قال هو ارتفاع الحدث نكون دون حدث ما المراد بالحدث المراد بالحدث يشمل الحدث الأكبر والحدث الاصغر قبل ان نيئ نندلها نينغبند اقومبيا كوا لا التزم بقراءه الحواشي ستصوم يز الحواشي لكن كنا بهذا فوائد امتاج مؤلف حفظ الله كتابه لو كنت تحتاج تقسم حواشي يحتاج لماذا؟ الى ماذا التعليق زياده للتعليق زياده ولهو الطهاره هو ارتفاع الحدث نكون دو قام كيڠل ketika على نوعين ونحدث اكبر ونحدث اصغر قبل اتجسون من تفهم اني معنى حدث أكبر حدث حدث وحدث اكبر سيس تفهم كون چوك كيبوا انچو كيدو لا چوك كيبوا انچو كيدو هيچني حدث اصغر يوت ما يجب ماذا الوضوء baadajibu maba alwudhu kila kitu ambavyo ni wajibu baada kutokia kile jambo ni utawadhe ni hadathun asghar mfala mtu kukojoa ni hadathun asghar ukhtul bawl أصفر كما تفهموا اختل باول لحدث اصغر ما يجب الغسل لحدث اكبر جانب بالي تفخني وي لازم اووغي لحدث اكبر مثلا جنابه جنابه انت كي وقتك جنابه انت امكوتانا اوو ketika janabah hiya itanin hadatsun akbar hadatsun akbar tayyib huquq tanna ahliyak lakin anzal akatukwana nani manni akatukwana manni haini hadatsun akbar yajib alghusl ni نتفوت بين المني والمذي والودي المنين واجب كوجه لكن الودي والودي واجب ني الوضوء الواجب نمتفين متفاهمين اتواعد فاي هو كون حدث اصغر من حدث اكبر كون ينوي حدث اكبر واصغر هو الطهاره شرعا دي وفاني خذي طهيريش اما وتتمي وضوء او تتمي نين غسل حين نقول قصديوا شرعا ارتفاع الحدث الحرب الحرب كون دنا حدث والحدث كما تنلبوسما حدث اكبر وحدث اصغر تما تفهم ها تما لين معنى حدث اكبر من حدث اصغر طيب احسنتم طيب أحسن. قال وزوال النجس بالماء نكون đua نجس كطوميا نين ماجي فايو الحدس مد توميا ماجي نكون đua نين ماجي عندنا ما وعندنا المائعات نهابا تتاجا المائع ما تستلزم نني معنى المائع قال ولا تحصل لا تحصل الحدث لا تحصل ارتفاع الحدث هيويزي كنيعوك هي حدث نكوندك هي حدث بمائع غيره هي ارتفاع الحدث هيويزي كوندك ايكيو تتوميا pasina maji ukatumia kitu kingine mathalan ukatawadha na juice haiwezi kaondoka hadath asghar haiwezi ukatumia mathla, petroli, kogiena, ukawaga, kondro, akbar onlooka, akbar lazima maji kila kitu ambacho ni maji maji kwa hivyo kutumia كون دو حدث اكبر نا اصغر الماء وهذا عند وجود الماء وكاتي كفات كانو وفيه ماذا استقاء والقدرة وكنو واهزو كنتumia الماجي قال الا بالتراب اكي واكون الماجي واهزو كنتumia كيتشوتو تاع ماي ماي تراب isipokuwa mtanga na hii ni mas'ala inofungamana ino na at Na itakuja mlango mzima na na at mtu hakupata maji hakuweza kutumia maji ama maji yake lakini ni mgonjwa hawezi kuatumia ile maji sawa atachemsha ataenda katika nini yanataqil min al ma ila madah ila at-tayammum atatumia nini atam عن an istimaleh ikiwa ameshindwa kutumia limaji ikiwa ameshindwa kutumia nini maji ala sifatin makhsusa lakini atatimia almaa na atatimia at-turab wasifa ambayo ni makhsusa ilotaja katika sheria alwudhu iko na sifa yake makhsusa shuki moja نطيع غسل الجنابه يكون صفه yake مخصوصه سيوتو كووشا chini yake icho na kushuka paka chini leo kawa cha kichwa la iko na sifa وهكذا التيمم يكون صفه مخصوصه laitakuja sifatu alwudu fi bab alwudu laitakuja sifatu alghusl katika bab alghusl min aljanabah laitakuja sifatu altayamm fi bab حتى يمك فاكفا طيب, طيب. طيب. عوض. عوض. عوض ما تعرف الطهاره شرعا ورفع الحدث ويزاله زاله. زاله. زاله. وزوال النجاسه او النجس بماذا بالماء او او, أو, أو التراب احسنت كما خصم الهدف عندك يا علي حدث اصغر وحدث اكبر نادت باتيه مثلا حدث اصغر أيمن haja ndogo ana ana ni mtaja mwanza haja ndogo saib haja ni hadathun akbar sasa ukisema mimi nakwambia nipatie mfano hadathun asghar kwa kusudi haja ndogo ni ile ile ankabe mimi haja ndogo kanaba nashona watu wakosea wapi يعرف nadhani ni ni urfu watumezoea hivyo ndio ndio mwalimu ni ni urfu wa wajua lakini tutafautisha wakati alhadath alasghar la hadath akbar kuli kwetu hayi ivute ukisongea mbele itavuye ndogeya kimkonye ndio cho ahsant tumefahamu tayib nana ndotufute mfano wa hadathun akbar arishtaki wa nafunza حدث اكبر نعم ابغى نومه وين ينام ينام ووي ها جنابه <تكلم> احسنت نعم ها وشنهي هاي هاطه تسوم كتوقا سؤال, سؤال ي المذي والودي ليكتك حدث اصغر ام حدث اكبر انت اصغر لماذا ها ايوه جيب شيء ما الذي يجب الجنابه الله استاذ الذي يجب الجناب طيب كي ما الذي يجب الجنابه كيف استفهم ها الذي يجب هو الوضوء يواجب صيامك وتوالى والصوم الفرق بين المذي والودي انتوا انباج فهموا ما معنى الودي والودي اذا كان فات بعده اما كان فات ستاد اتم ولازم ان مفهوم طيب كمان لازم قال المؤلف حفظه الله الماء ينقسم إلى قسمين الماء ينقسم الى قسمين هذا قول من الاقوال هذا قول من الاقوال هو ماجي من غوانيكسيم من باب الفائدة قول جمهور على كم اقسام يقول أن الماء ينقسم إلى ثلاثة اقسام اقل شيئا كما نشكل مجرد لكن بطنين شيء جديد بطي كثير كبير تسوينا كلامنا دفتره لفه تواندي كلا تتميز كلام قول الجمهور على ان الماء ينقسم الى ثلاثه اقسام الى ثلاثه اقسام و ماجي لمغانيكا سم 3 اول نقرا هذه الاقسام هذين القسمين ثم تتجه القسم الثالث عند الجمهور قال الأول الطهور وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما الثاني النجس او ما تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسه القسم الاول القسم الاول الماء الطهور الماء الطهور ما نين الماء الطهور معنى الماء الطهور معنا, الماء الطهور معنا يجوز استعماله ويجوز التطهر به يجوز استعماله ويجوز التطهر به يجوز مثلا كونه او نقول يجوز شربه مثلا هذا يجوز شربه هكذا عفوا ماجي كمان يجوز شربه يجوز يكونوا تفهمواpaka namfano napatea wayajuzu atatahhuru bihi hamaja yajuzu mimi kutawadhi yana majhal hamaja yajuzu mimi kufanya ni kutawadhi fa hadha alma yusamma ma'un tahur hamaja namfano maaji kama ni sitafuta maji mingine sisi kuchanganya jina ni haya hapa maji ukienda kule ukiona maji kama haya ndio ujiwe ndio haya ma'un tahur yale yale maji isma ma'un tahur ajuzu kunywa ni ya kisima si ya kisima kunywa na ajuzu kunywa ajuzu kutawadhia hazi sanna ma'un بحوم. بحوم. بحوم. بحوم. بحوم. بحوم. ما الله ما نكون نس طيب قال وهو الباقي على خلقته حقيقه Maji kama haya ni ni maji ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka vile vile katika sifa yake. Ile maji kuna sifa yake vile vile. Imaji ya juri sifa yake. Je, kuna sifa zaidi ya sifa kama hii? Eh? Hakuna maji rangi ya pink. Sifa maji ni ikinyesha mvua, maji yake rangi kama hii. Maji ya mito kama hii. Bahari rangi yake ndo hii. ينضو صفانين ماء طهور نديوخي القياكنا صفاياك الله الفيوم حققه وحكما حقيقه ماج كماها يسمى ماء طهور حقيقه باق على خلقته حقيقه اما حكما حكما نياني ما جاء بيقولو changanyika na kitu kama sadala chuko nabirika nje msikiti pembezoni kuna mti na majani majani ni tahir sunajes ikiingia ile majani ikabadilisha ile rangi ile maji ni ni tahur lakini hukuman lakini hukuman mafhum hukuman sija ukadori kala sijakombea uendo kayanywa ama maji ambayo ni hakika kama haya haina kichochot maji kwa katika sifa yake adhalalah bas waweza kunya lakini pia ile maji anga ikiwa ni mbaya utafanya nini utayanywa mafun tumefahamu maana ما جاء بني يكون ما نجس ما جاء نجس ما جاء نجس وهو ما تغير لونه لماء ما مايو الى بدilika rangi yake بشيء نجس او طعمه املذ yake او ريحه او حرف bi najasatin lakini kubadilika kwake sababu nini ni najasa lakini ile mau tahur ikibadilika lakini kubadilika kwake sio sababu ni najasa la ba sabbi lakini maji kibadilika launo rangi yake msalan hii rangi ya brown imeingia najasa rang yakines meng yakines ikorang yakines ha ikabadili karang yak ah mi kabadilika ladhayak ha ikabadilika rang lakini kabadilika ka ladha Lakin ka ni ladhayak ukionja haiko saa sio ladan tu hujua mafomu au ماذا au rihuhu amharu fi yak ukinusa tu هنا هبا كنا كنا شيء كيمين بهذا القيد وهي قيد مهم هي قيد مهم هي ما يتكون ماء نجس طيب هي نقول تمساءوا كوا ان الماء ينقسم الى قسمين هذا قولنا الاقوال اهل العلم وهذا هو الراجح هن جو قولي نقول على ان الماء ينقسم الى قسمين وهو قول قوي وهو قول راجح حسب او حسب علم القاصر كلينا علمي وانو تache ناونا قائند قوله القول الثاني جمتاجا قول جمهور. القسم ماء طاهر. ماء طاهر. الجمهور pamoja na hizi tasnimu mbili alqismu thalith ma'un tahir ma'un tahir ثم ماء طاهر ثم ماء نجس ماء نجس في بي تذيو ماء طاهر يقولون الماء الطاهر هو ما يجوز استعماله ما يجوز استعماله ولا يجوز التطهر به انما جن بو يزكيتميا waweza ukatumia ukachukua limaji ukaukausha nao makapete waweza ukatumia lakini lajuzu atataharu bih limaji kwa kwa ajili janaba ama kwa ya ajili kama hii tatigan fan maji ya ombo maji ya ombo inda hum yusama hada ma'un tahir haya maji kama haya ni tahir sio najis kuingiza ombo pale ndani ombo sio najis lakini jeu waweza ukasema mimi nitaogea ni وشارما ليس كفؤا تسما هذا لا يصلح لا يصلح لا بالقول الأول ولا بالقول الثاني لا بالقول الأول ولا بالقول الثاني مفهوم مثلا كينواني اللبن مزيوا واسما هاي مجني كتماءات ها مجني طاهر дома اناweza kufanya nini kunywwa kapikia lakini je yajuzu kutawadhiana maziwa la la najus la bila qawl alawwal wala bil qawl athani juice sama ma an tahir yajuzu fayanin kunywa yajuzu shurubu je لا جزء. فهذا هو معنى الماء الطاهر هذا معنى قولهم الماء الطاهر طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب ال